للفق إ الذيين أُحص في سبين الله لا يطيعونَ طررب في الأرض يحسبهم الجهل وأغْنية ن التعف يحسبهم الجهل غْن أمِن التعّ في تعرفهم بسمهُم لا يألون الناس سحاف